ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا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 ولا, ولا مبتلاً إلا عافيته ولا عسيراً إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة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 ذاننا وذهابهم منا وهم منا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته انا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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وازواجنا وذرياتنا واخواننا واصحابنا وذوي ارحامنا ومن اوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووزلهم بالمال والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى مَا صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم انس وحشتنا في القبور وامنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور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 الى سعة عفوك مددنا ايدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبه والخسران ولا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطودين يا جواد يا كريم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر Allah. Allah.